بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملل حكيم خبير لا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنَّنِي لكم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّمًا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ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 وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ايكم احسن عملا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 ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون we in geslaagd de in in بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلمون en de mannen die wa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 أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بالآخرتهم كافرون أولئك We gaan niet de toekomst van de ك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم إنهم في الآخرة هم الأخصون الصالحات وأخبت إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي waarvan jullie niet aan hebben gedacht, maar we denken dat jullie ربي وآتاني, واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن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 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم هو ربكم هو ربكم واليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي اجرامي وأنا بريء مما تجرمون واوحي إلى نوح أنه لي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 ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ما لئم من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إِنَّ ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني يا بني يركب Mevrouw de voorzitter, ik wil u vragen om أمر الله. قال لا عصمة اليوم من أمر الله إلا من رحيم. وحال, وحال بينهم الموج فكان wat يا ارض aardbebenen? Akhwa jij de We gaan naar de volgende stad. We gaan naar de volgende stad. We gaan naar de volgende stad.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 هو أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا قُوَّتَ إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ zei dat ze niet zouden zeggen dat ze niet zouden zeggen dat ze تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة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 We gaan het niet meer over dezelfde situatie. We gaan het niet meer over أمر كل جبار عنيد وأتبعوا, وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم فيها هذه الدنيا القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم.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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيلة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز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 ويصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قال فضحكت فبشرناها بَشَّرْنَاهَا ومن فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِن وراء إسحاق قالت يا ويلتي انا والد وانا عجوز وهذا بعد ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Inna Ibrahim leven awahum een Ya van een leerling van ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال, وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم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 لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه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 alaysa al-ṣubḥ biṭarīb fālamma jāʾamru najālna jālna ʿalīya sāfīla waʾmṭarna ʿalayya hijārāt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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم بطيعه الله خير لكم ان كنتم En in gaan en dat we daarom ook een beetje in gaan en dat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 in, Uridu olla, de, islaam, me, ma, tofiet, olla, bila, ma, waarom laat je niemand van je schaatsen? Wie zal je slagen? Net als wat de volk van Noach of واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب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 قال يا قوم أرثي أعز عليكم من الله أرثي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط Weer op om, dat je het niet te En شُعِيْبَوُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَدْجِيْنَا شُعِيْبَوُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينك ما بعيدا ثمود؟ بعد لمدينك ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين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 waarbij ze in deze laagte en op de dag van de opstanding zullen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 وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ, ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأنبى الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 ik ben hier van plan niet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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بصير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 وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل إِنَّ الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين فلولا كان من القرون من قبركم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن إلا من انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لان لان جهنم من ون الناس أجمعين وكلنا قص عليك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانَتْ إِنَّا عَامِلُونَ وانتظرون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 Bismillahirrahmanirrahim. en lam mim. strijd tegen de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 Sterker nog, dan zal ik u niet vergeten dat niet كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ...en die achterin zitten. En die achterin zitten. En die achterin zitten.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 belhun bij licht Rabbim kafiru. Qul yatwfa kum malkul mauti ila Rabbikum turjaaun. Walatwai fi سيم عود ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجانا فرجانا نعمل صالحا إن مطون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 إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا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 aan het begin Aa, aar, aar, aar, aar, aar, aar, aar, aar, انهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا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 O, de dag van de opening, zal